مبين واخرين منهم لم ما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو لطف العظيم مثل الذين حملوا من ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اثقالا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 من اللهو ومن التجارة والله خير رازقين